بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذو أم فالحاملات ويكرم فالجاريات يسرم فالمقسمات أم 129. فالمقسمات مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة سألون <تصفيق> أيانا تقين في جنات that uh -oh. السماء رزقكم وما ترعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل Allah'a <laughs> İzlediğiniz o oh. Altyazı <tıklı> to leave me من شيء أثث عليه إلا أجعله كرميم أخذتهم الصائفة وهم ينظرون فما استقعوا من قيام وما كانوا منتصرين Paul in al و well, ما 119. للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعمل